فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرالعابدين وإسمايل وإدريس وذلك كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين وzekaria ابن آدم رباه رب لا تذرني فردا رب لا فردا وأنت خير فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخِيَرَاتِ وَيَدْرُونَنَا رَغْبَوْ وَرَهْبَ وَيَدْعُونَنَا رَغْبَوْ وَرَهْبَ وَكَانُوا لَنَا خاشعين